وقد وصل بنا المقام إلى سورة فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم قال سورة فصلت مدنية مقصد السورة بيان كيفية معالجة المعرضين عن القرآن برفق ببيان أن القرآن هو الحق وعاقبة الإعراض التفسير حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت ايات قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم كتاب بينت آياته أتم تبيين وأكمله وجعل قرآنا عربيا لقوم يعلمون لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه وبما فيه من الهداية إلى الحق مبشرا المؤمنين بما أعد الله لهم من الجزاء الجزيل ومخوفا للكافرين من عذاب الله الاليم فاعرض معظمهم عنه فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى سماع قبول وقالوا قلوبنا في اكنه من مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَبَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا مُغَطَّاتٌ بِأَغْلِفَةٍ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 انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا ي الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أيها الرسول لهؤلاء المعاندين إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي الله أنما معبودكم بحق معبود واحد هو الله فأخلصوا له العبادة واطلبوا منه المغفرة واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم والخسران المبين للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا الذين لا يعطون زكاه اموالهم وهم بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم كافرون وقد استشكل بعض أهل العلم أيها الأحبة هذه الآية أنها ذكرت أنها ذكر فيها الزكاة وهي مكية وهنا قال فصلت مدنية الصحيح أنها مكية وذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على شيبة عتبة ابن ربيعة أو شيبة ابن ربيعة ابن ربيعة وهذا كان من مشركي قريش فقد قراها عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليعظ النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذا الدين فقال عليه أقرأ عليك يا أبا الوليد وقرأ عليه هذه السورة صحيح أنها مكية وسبب قول بعضهم أنها مدنية أنه ذكر الزكاة فيها الذين لا يؤتون الزكاة فقالوا والزكاة لم تشرع إلا في المدينة فدل على أن السورة مدنية وهذا القول مرجوح والصحيح أن كما ورد في يعني كما ذكر العلماء أنه من القواعد المتقريرة في التفسير أن الحكم قد ينزل تقريره قبل أن يحكم به لذلك الآن سورة مكيه ذكر فيها الزكاة ثم بعد ذلك فرضت الزكاة في المدينة فلا مانع من ذلك عند علماء التفسير نعم إن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة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 وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ يا أوكرهم قالت طائعين. قل أيها الرسول لهؤلاء موبخا للمشركين لماذا أنتم تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين يوم الأحد والاثنين وتجعلون له نضراء تعبدونهم من دونه ذلك رب المخلوقات كلهم وجعل فيها جبالا ثوابت ثوابت من فوقها تثبتها لألا تضطرب وقدر فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام متمة لليومين السابقين هما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن يسأل عنها ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان فقال لها وقال الأرض إن قادا لأمري مختارتين أو مكرهتين لا محيد لكما عن ذلك قالت أتينا طائعتين فلا اراده لنا دون إرادتك يا ربنا فوائد من الآيات اولا تعطيل الكافرين لوسائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر ثانيا بيان منزلة الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام ثالثا استسلام الكون لله وانقياده لأمره سبحانه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 وحفظناها من استراق الشياطين السمع ذلك المذكور كله تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بخلقه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم بكافرون قال حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضا بدعوة واحدة يأمرونهم ألا يعبدوا إلا الله وحده قال الكافرون منهم قال الكفار منهم لو شاء ربنا انزال ملائكه الينا رسلا لانزلهم فانا كافرون بما ارسلتم به لانكم بشر مثلنا فأما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق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 فأرسلنا عليهم رحا صر في أيام نحسات في أيام نحسات لنذي عذاب الخزي في الحياة الدنيا.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 لا أحد أشد منهم قوة بزعمهم فرد الله عليهم فلا يعلم هؤلاء ويشاهد أن الله الذي خلقهم وأودع فيهم القوة التي أطغتهم هو أشد منهم قوة وكانوا يكفرون بآيات الله التي جاء بها هود عليه السلام فبعثنا عليهم ريحا ذات صوت مزعج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 قالوا وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهم ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق فأخذهم العذاب المدل بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي وانجينا الذين آمنوا بالله ورسله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه أنجيناهم من العذاب الذي حل بقومهم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعوهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ويوم يحشر ويوم يحشر الله أعدائه إلى النار ترد الزبانية أولهم إلى أواخره إلى آخرهم لا يستطيعون الهرب من النار حتى إذا ما جاءوا النار التي سيقوا إليها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 مانعان من الإذعان للحق ثالثا الكفار يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة رابعا إهلاك الكفار وإن جاء المؤمنين سنة إلهية خامسا شهادة الجوارح يوم القيامة على أصحابها وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَن كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَقَالَ الْكُفَّارُ لِجُلُودِهِم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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَيَسْتَعْتِبوا فما هم من المعتبرين وذلك الظن السيئ الذي ظننتم بربكم اهلككم فاصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والاخره فان يصبر هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم فالنار مستقر لهم ومأوى يأوون إليه وإن يطلبوا رضا الله عنهم ودخول الجنة فما هم بنائلين رضاه ولا داخلين الجنة أبداً وقيدنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ سنجعلكما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسولا: ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والانس إبليس الذي سَنَّ الكُفْرَ والدَعْوَةَ إليه وابن آدم الذي سن سفك الدماء نجعلهما في النار تحت اقدامنا ليكون من الأسفلين الذين هم أشد اهل النار عذابا فوائد من الايات سوء الظن بالله صفة من صفات الكفر ثانيا الكفر والمعاصي سبب تسليط الشياطين على الإنسان ثالثا تمني الأتباع أن ينال متبوعوهم أشد العذاب يوم القيامة. شيخ ناظم تشاركنا في القراءة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها شيخنا الله الله يسعدكم يحفظكم جميعا وعذرونا يعني على الانقطاع. ولكنني يعني بالاسبوع اللي راح يعني كنت كل يوم متهيئا أعانك الله. عانك الله طيب تخبر شيف طيب اللاقط بس لو تعدله شيخ ناظم لأنه يطلع صوت نعم والحين اي ما زال ما زال في صوت اي نعم بن هيك اب اغلق اللاقة وت... وافتحه مرة وافتحهم الاخرى ولا لماذا يا شيخ ناظم في اشكاليه عندك الصوت بشينه الان تسمعوني ألم... الحين الان واضح ممتاز تفضل يا شيخ طيب بالله من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون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 وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ إِيمَانِكُمْ بِاللَّهِ وَعَمَلُكُمُ الصَّالِحِ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآفرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون ذهب الصوت يا في... الصوت انخفض جدا ليه هذا اذا يصير تسمع طيب اعيد الايه ولا في حيات الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي ما نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، فقد كنا نسددكم ونحتضنكم، ونحن أولياءكم في الآخرة. فولايتنا لكم، فولايتنا، فولايتنا ولو لايتنا. بالضم، بالضم، مرفوعة. فولايتنا. فولايتنا لكم مستمرة.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 ومن احسن قولا ومن احسن اولا يلا يلا يلا يلا يلا يلا وَقَالَ يلا يلا يلا أَحَدَ أَحْسَنَ يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا وَلَا يلا أَحْسَنُ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 وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ الا ذو حظ عظيم ولا يوفق لهذه الخصلة الحميدة الا الذين صبروا على الاذى وما يلاقونه من الناس من السوء ولا يوفق لها الا ذو نصيب الا ذو نصيب عظيم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 الليل الليل والنهار في تعاقبهما, تعاقبهما, في, تعاقبهما, لا تعاقب تعاقبهما في تعاقبهما في تعاقبهما لا تعاق بوم القاء تعاق في تعاقبهما نعم والشمس والقمر لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا تسجدوا للقمر واسجدوا لله وحده الذي خلقهن إن كنتم تعبدونه حقا فإن استكبروا, فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستمرون فَإِنِ استكبروا وَأَعْرَضُوا ولم يسجدوا لله الخالق فَالْمَلَائِكَةُ الذين هم عند الله يسبحونه ويحمدونه سبحانه في الليل وَالنَّهَارِ مَعًا وهم لا يملون من عبادته لا يملون وهم لا يملون من عبادته م. من فوائد نعم من فوائد الآيات منزلة الاستقامة عند الله عظيمة كرامة الله لعباده المؤمنين وتوليه شؤونهم شؤونهم وشؤون من خلفهم مكانة الدعوة إلى الله وأنها أفضل الأعمال طبعا أنت تقرأ من الطبعة الجديدة نحن طبعتنا القديمة فلذلك في بعض الاختلاف واصل أنا منزل برنامج ال. في هذه الطبعة الجديدة التي تقرأ منها نحن الآن نقرأ من الطبعة القديمة فلذلك هناك بعض الاختلاف تفضل إيه شكرا. إيه حتى لما كنت أقرأ أنت ألاحظ فيه لأن ما عندي لا أنا أقرأ من النزل في البرنامج هذا ال ممتاز ممتاز قال ما كانت الدعوة إلى الله وأنها أفضل الأعمال الصبر على الإذاء والدفع بالتي هي أحسن كلهم لا غنى للداعي إلى الله عنه حسنت بارك الله فيك شيخ ناظر طيب أحد من اجل سيشارك في القراءة أو أختارنا يلا من اجل طيب يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فاذا انزلنا عليها الماء تزت وربت. ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ومن اياته الدال على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث انك تعاين الارض لا نبات انك تعاين الارض لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور وارتفعت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور وارتفعت إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة بالنبات لمحي الموتى وباعثهم للحساب والجزاء إنه على كل شيء قدير لا يعجزه إحياء أرض بعد موتها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 اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يخفى حالهم علينا فنحن نعلمهم أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ أَفْضَلُ أم من يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ العذاب اعملوا أيها الناس ما شئتم من خير وشر فقد بينا لكم الخير والشر إن الله بما تعملون منهما بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهذا أسلوب من أساليب العرب ألا أن يكون الأمر يساق للتهديد لا للتنفيذ وهذا مما لا يفهمه من يريد أن يفسر القرآن بهواه ورأيه فإن القرآن نزل بلسان العرب والعرب تتخذ هذا الأسروب للتهديد يعني من هؤلاء العصرانيين الذين يتلاعبون بكتاب الله ويعبثون بكلام الله سبحانه وتعالى يقولون أن الله قد أباح لنا أن نعمل ما نشاء ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قوله تعالى اعملوا ما شئتم فيقال لأمثال هؤلاء من العجمة أتيتم فإنكم لا تعرفون سياقات العرب وأساليب العرب في كلامها فالأمر قد يساق مساق التهديد لا مساق التنفيذ فالله سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أي أنه سيجازيكم على عملكم فإن عملتم الخير جوزيتم بالخير وإن عملتم الشر عوقبتم عليه نعم لذلك يا أخوة الآن هذه الموجة انتشرت بين الناس أنهم يعبثون بكلام الله وبكتاب الله بحسب أهوائهم وشاواتهم نسال الله السلامة والعافية نعم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 من عندي. إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم من عند الله لمعذبون يوم القيامة. وانه لكتاب عزيز منيع لا يستطيع محرف لا يستطيع محرف أن يحرفه ولا مبدل أن يبدله ولا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بنقص او زياده او تبديل او تحريف تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه محمود على كل حال ولما ذكر ولما ذكر الله حال المكذبين ولما, ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبر رسوله ورسله بما كان يلقاه من قبله إخوانه صبر رسوله وسلّه صبر أحسن الله إليك شخص. صبر رسوله وسلّه بما كان يلقاه من, كب من, كب من قبله إخوانه من الرسل من التكذيب والسخرية والافتراء فقال ما يقال, ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لدو مغفرة ودو عقاب أليم فقال ما يقال لك أيها الرسول من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر فإن ربك لذو مغفرة, لذو مغفرة لمن تاب إليه من عباده وذو عقاب موجع وذو عقاب موجع لمن أصر موجع لمن اصر على ذنوبه ولم يتب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 اولائك ينادون من مكان بعيد ولو انزلنا هذا القران بغير لغه العرب لقال الكفار منهم لولا لولا بينت اياته حتى نفهمها اي يكون القران اعجميا والذي جاء به عربي قل ايها الرسول لهؤلاء القران للذين امنوا به وصدقوا رسله يديني. هدايه للذين امنوا بالله وصدقوا رسله هدايه من الضلاله وشفاء لما في الصدور من, من الجهل وما يتبعه والذين لا يؤمنون بالله في اذانهم صمم وهو عليهم عما لا يفهمونه اولئك الموصوفون بتلك الصفات ينادون من مكان بعيد فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي؟ والمقصد من هذا أن هؤلاء الأصل فيهم العناد والمعارضة فلما جاءهم الكتاب عربيا فصيحا عارضوه ولو جاءهم اعجميا لعاندوا وعارضوه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 وَمَنْ أَسَى فَعَلِيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا مُوسَى التَّوْرَاةَ فَتُلْفَى فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِ وَلَوْلَا وَعْدُ اللَّهِ وَلَوْلَا وَعْدٌ مِنْ اللَّهِ أَيْ يَبْصِلْ بَيْنَ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ تحكم بين المختلفين في التوراة فبين المحق, فبين المحق والمبطل فأكرم المحق واهان المبطل وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريد من عمل عملا صالحا فنفع, فنفع, فنفع عمله الصالح عائد إليه فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد ومن عمل ومن عمل عملا سيئا فضرره ذلك راجع إليه فالله لا تضره معصيه احد فالله لا تضره معصيه احد من خلقه وسيجازي كل بما يستحق بما يستحقه وما ربك ايها الرسول بظلام لعبيده فلن, ينقص فلن ينقصهم حسنه ولن يزيدهم سيئة فوائد من الآيات حفظ الله القرآن من التبديل والتحريف وتكفل سبحانه بهذا الحفظ بخلاف الكتب, الكتب بخلاف الكتب السابقة له قطع ثانيا قطع الحجة الحجه عن مشرك العرب بنزول القرآن بلغتهم ثالثا نفي الظلم عن الله وإثبات العدل له. سلام عليكم شيخ خالد. الله يبارك فيك آمين تفضل شيخ حمام شيخنا انا الحين سوق اروح اجيب الاولاد خل واحد يقرا بدل لحظه طيب واصل يا شيخ خالد طيب الله يبارك فيك اليه يرد علم الساعه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 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص الى الله وحده يرد علم الساعه فهو وحده يعلم ما متى تقع فلا يعلم ذلك غيره وما تخرج من ثمرات من اوعيتها التي تحفظها وما تحمل من انثى الا بعلمه لا يفوته من ذلك شيء ويوم ينادي ويوم ينادي الله ويوم ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون معه الأصنام موبخا إياهم على عبادتهم لهم اين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء قال المشركون اعترفنا أمامك ما منا من يشهد الآن أن لك شريكا وغاب عنهم ما كانوا يدعونه من, من الأصنام وإيقنوا أنهم لا مهرب لهم من عذاب الله ولا محيد لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط لا يمل الإنسان من طلب الصحه والمال والولد وغير ذلك من النعم وان اصابه فقر او مرض ونحو ذلك فهو ونحو ذلك فهو كثير الياس والقنوط من رحمه الله ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضضضا مسته ليقولا هذا لي لا يقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ولا ربي ان لي عنده للحسن فلنبئن الذين كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا عذاب غليظ مِنْ عَذَابٍ منا وَلَئِنْ وغنى مِنَّا صِحَّةً بلاء وَعَافِيَةً بَعْدَ بَلَاءٍ وَمَرَضٍ وَبَعْدَ بعد بَلَاءٍ وَمَرَضٍ أَصَابَهُ يَقُولُنَّ هَذَا لِي لِأَنِّي أَهْلٌ لَهُ وَمُسْتَحِقٌّ وما أظن الساعة قائمة، ولئن فر ولئن فرض أي نعم أن الساعة ولئن فرض أن الساعة قائمة، فإن لي عند الله الحسن، فكما انعم علي في الدنيا لاستحقاق ذلك ينعم علي في الآخرة. فلنخبر فلنخبرن الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصي ولنذيقنهم من, من, من عذاب بالغ في الشده و اذا على الانسان اعرض و نعى بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عريض واذا انعمنا على الانسان بنعمه الصحه والعافيه ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته واعرض بجانبه تكبرا واذا مسه مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء لله كثير يشكو اليه ما مسه منه ليكشفه عنه فهو لا يشكر ربه اذا انعم عليه ولا يصبر على بلائه اذا ابتلاه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 أَوَلَمْ يَكْفِبِ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد؟ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ من لقاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محيط؟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 حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق الذي لا يمرية فيه أولم يكفي هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده ومن أعظم شهادة من الله فلو كانوا يريدون الحق لكتفوا بشهادة ربهم ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكارهم البعث فهم لا يؤمنون بالاخره لذلك لا يستعدون لها بالعمل الصالح الا ان الله بكل شيء محيط علما وقدره فوائد من الايات اولا علم الساعه عند الله وحده ثانيا تعامل الكفار مع نعم الله ونقمه فيه تخبط اضطراب ثالثا إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة أحسن تبارك الله فيكم والحمد لله من الله علينا بإكمال هذه السورة سورة فصلت وهذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى وبهذا يكون انتهى مجلسنا لهذا اليوم زاكم الله خيرا على حسن الاستماع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا موعدنا غدا بإذن الله مع شورة الشورى. أستاذ الله أكزاك الله خير الشيء الحمد